وَقُتِلُوا حَيْثُ ثَقِفْتُمُ وَأُخْرِجُوا مِنْ حَيْثُ أُخْرِجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أشدُّ مِنَ الْقَتْلِ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 اون <تصفيق> نفت Altyazı M.K. 129. إن الله يحب المحسنين 120. وأتم الحج والعمرة لله فإن أُحْصِلْتُمْ فَمَسْتِيسُرًا مِنَ الَّذِي يُنَافِثُ لِكُرُوسَكُمْ حَتَّىٰ مِنَ من كان منكم مريضا أو بي أذن من رأسه ففيه فإذا أمنتم فمن تمت عدل عمرك إلى الحج فما استيسر من الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن Altyazı